من لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّا كَانُوا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِلَى جَاءُوكَ قَالُوا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 وألقينا بينهم العباوة والبرضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين